عند سدرة ا ل م ن ت ه و ع ن د ه ا ج ن ة ا ل م أ و ى إذ يغشى ا ل س د ر ة ما ي غ زاغ ش ما ا ل ب ص ر و م ا طغى ل ا س ل ا م ن آ ي ا ت م ا ء الله الحسنى م ت اللات و ا ل ع ز ا م ن ا ت ا ل ث ا للعلوم ث ة ا ل ك إ ذ ا ق <تصفيق> س م ة ضيزا هي إن إ ل ا أ س م ا ء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 اسماء ل ل ل ه د ى أم إ ن ا ن ت م ف ل ل ه ل الحسنى خدة و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 ت س م ي ة و م لهم به من علم ا به ب إن ي ت ع و ن إ ل ا ا ل ن وإن ا ل ن ل ا ي غ ن من ي ا ل ح ق شيئا فأعرض عمن ت و ل ى ع ن ذكرنا و ل م يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا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 وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا لولا وثمودا فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هموم وأطغى ل موسوعه أ ف ا ما غش فبأي آ ل ا ربك ت ت ن ا ب ن ذ ي ر للعلوم الاسلاميه ه الله موسوعه ف م ن ه ذ ا ا ل ح د ي ث ت ع ج ب و وتضحكون و ن ل ا ت ب ك و ن ن و أ ت م س ا م د و ن ف ا س ج د و ا ل ل ه و ا ع ب د و ا